انا بكلم كل واحد بيفسد في الارض وما هوش عارف هو بيعمل ايه ب ق و ل ل ك م جميع بقول للمفسدين دول جميعا لو تقدر على نار الدنيا عصير لو تدر ق على ضربه الشمس في الدنيا اصيل و تدر ق على أ ق ل حرق من حروق الدنيا اصيل و تدر على سوء الخاتمه والعزم الله اصيل لو تدر ق انك انت تستحمل نار ا ل أ خ ر ة و أ ف و ا ل نار الاخر وسقوط الحجر ف ب ع ي ن سنه وانت جنب والعزم الله ع ص ي ل و تدر انك انت تستحمل انت ام ربنا في الدنيا ع ص ي ل و تقدر ا تستحمل حشرات ر و ح وتجديد نزع الروح ساعد خروجها ع ص ي ل و تدر على تقام الدنيا ع ص ي ل ما يهمكيش افتن ي اللي ع ا ي ز ة تفتنيه بصوتك بشكلك بشعرك بكلامك ب أ ي حد افتن ي اللي انت عايزه تفتنيه لو تقدري على انتقام ربنا في الدنيا انا مش عايز حد يقول انت ا ل ن ه ا ر د ة بتكلم ب ش د ة ليه مفيش ا ش د ة ج ا جب ش د ة انا بتكلم ع مين شوف انا بتكلم ع مين يا ج م ا ع ة انا بتكلم عن نفس المدمرين ل أم ي امه محمد أم